mm -hmm. واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر قال <تصفيق> قد Yeah <laughs> نحن <تضحنا> أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا وفجرنا وحق الماء على أمر قد ولقد تَرَكْنَا آيَةً فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ تَذَكَّرَ كَيْفَ كَانَ 122. هل من مدكر 123. فكيف كان there أعوذ بنور فقالوا من شر نتع لهم فارتقرهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر كان عذابي ونظر إنا أوسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كاشين ولقد يستون القوى من ذكر فمن مذكر كذبت قوم لوط بن نذر إن أَوَلَمْ نَقُدْ أَنذَرُ بَرْقُ شَمَمَ فَتَمَامٌ بِنُذُرٍ لَقَدْ فَصَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ فاذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فأن ذكر، ولقدي جاء. Sen o zeyo كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشخاص ياكم فألم مستكي وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستقر عند مليك مقتذر